معقد الحلوين اللي بيحصل ولا حد طايله حلو وعامل عمايله وبعد ولا حد طايله نفسي راقب مشايله بسرح وطول أنا والله مش بهول فعنيه بسرح وطول أنا والله مش بهول بيحرك في المشاعر mbi herni Ar robar rob, gen min